جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزوجاتهم والملائكة يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار